يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أَلَسْتَ هَزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لَا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون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 استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وغضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لَم يأتيِهِم نَبَأَُّينَ مِ قَلهِم قوَمِوحِ وَعاد وَثَودَ وَقَم إباجِي م وَأَصح آابِمَدْ يَنَ وَ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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عذن ورضوان من الله أكبر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 فإن يتويك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض